ما ودعتني عسا ربي سامح ا خلتني سافر بهم ي مع حزاني يا لتعاجتني. وفرح وما ز ح وسمع ه من قصدي و ا خ ر ا ل ح ا ل ي ما وضعت لي ع س ى ربي س ا م ح خلتني يا س ف ي ا أهم ي ما ع ز ا ت ج ل ت ه ج ا ت ن ي و ف ر ح و م ا ز ح َ و َ س م ع ه م ق ص ي د ي و خ ف ِ ر ا ل ح ا ن ي ل ا ج َ م ِ ي ل ا ل غ ض ي ي د ق م و َ ا م د ح و َُ ل مَا ث ل ه ا ق ص ي و َ ل ا وقول مات م لها قص ي ولا داني من كثر ما حبها ما ودي أجرها ح تخطي وقول الخطأ من واحد ثاني من كثر ما حبها. ما ودي أجراء تخطي واجع ولا الخطأ من واحد ا ن ث ى ما أ د ل ي ع س ى ربي سامح خلتني أسافر ب ه م ي مع حساب. تاجتني وفرح وما زح وسمع من قصدي وخال حالي خلذ بحني و ا ن ا على جنت بذبح ا ر م ي ب س ا ف الهوى خلد ي باحني وانا لدت بابحا أرمي ب س ي ف الهوى وخلف ا ص ا ن ي ق ض ي ت ي بالهوى ما ودي أ ش ر ح أخشى على صاحبي وخاف ع د و ا ن ي قضيت ي بالهوى ما ودي أشرحة أخشى على صاحبي وخاف ع د و ا ن ي سافر بهمي مع أحزاني، يا ل ت هاجتني، وفرح وما زح، وسمعه م ق ص ي د ي و خ ر الحني. بعض ا المو... ل บางวัตถุมอง ه ห็ดด In the depths of the sea, in the depths of the sea, in t h h a h